لا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصدرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وإذا تتلى عَلَيْهِ آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذار نذيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نَعِيمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا قَلَّ قَال قَلَّ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضلال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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَفَّىٰ إِنَّ لِسَنَا نَبِيَّ وَالِدَيَّ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انشُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى النَّطِيرِ وَإِن جَادَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ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 إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم لمور ولا تصاعر خدك للناس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 ما في السماوات وما في الأرض وأشدغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بخير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد